يرمى العلماء الصالحون بلقب مرجئة الحكام فما سبب هذه التسمية هذه يرميهم بها من ركب مذهب الخوارج لأنهم لا يتفرون الحكام بسبب المعاصي أو الفسوق أو ما يرون أنه من المنكرات وأن الحكام قد أقره ولو يعلموا به هكذا يقولون فيرونك أنت حينما تنكر عليهم هذا وتقول هذا ليس من الطريق الشرعية والطريق التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة الصالحين قالوا أنت مرجئ مع الحكام ليش مرجئ مع الحكام؟ يعني ما تكفرهم؟ تكفرهم بالمعاصي؟ هذا لا يجوز ما يجوز التكفير بالمعاصي ليس هو من سمت أهل الإيمان وإنما هو من سمت أهل البدع وعلامات أهل البدع الخوارج أما الحاكم ما دام يصلي ويقيم الصلاة ويأمر بالصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمارنا بالصبر عليه وإنجار وظلم وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال بل قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل كيف بكم إذا جاء إذا كان عليكم أمراء يسألونكم حقهم يعني من السنع والطاع ويمنعونكم حقكم فيه أبلغ من هذا يا أخوتي في الصحيح أبلغ صراحة من هذا الحديث فيه قالوا ما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم يعني من السنع والقاعة واسألوا الله حقكم أن دم فإن الله سائلهم عما استعاه وذلك لأن في مطالبة كل واحد منا بحقه من السلطان يورث هذا الفور فتختل الأمور ويتزعزع الأمن فأمرنا أن نتنازل عن المصلحة الخاصة والحق الخاص. في تحصيل المصلحة العامة بل أكثر من هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة من حكام وإن جلدوا ظهورنا وأخذوا أموالنا أموالنا نحن الخاصة مالك ورثته من أبيك عن جدك كابراً عن كابر أو اشتريته بحر مالك أخذه منك وجلد ظهرك قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطئك وإن جلد ظهرك, جلد ظهرك وأخذ ما لك ولم يرخص إلا في حال واحدة بالخروج عليه متى إذا أعلنوا كفر البواح ويروى براح والبراح قال الحافظ بن حجر هو الأرض المستوية التي لا يحجبك فيها عن الشيء ورؤيته شيء يعني الكفر واضح ما فيه شبهة تراه رأي العين ما فيه شبهة تمنع من التكفير ويقوم به أهله هذا يجزلك حين إذا الخروج ومن إذا توافرت العدة وانتفى المخوف وهو الشر أن تكون عندنا قوة ما هو نخرج مثل ما خرجوا في بعض البلدان فأهلكوا أنفسهم هذا ما هو خروج على الكافر لكن أنت لا تستطيع ما لك به قدر ولا قوة صحيح يجوزنك عليه أن تخرج شرع إذا وصل إلى الكفر لكن انظر أنت في العواقف هل تكون إزالته بشر أخف مما هو حاصل منه أو بأكثر أو بمساوة فإن كان بأكثر ولو كان كافرا حرم وعليكم أن تصبره وتعد العداء وإن كان مساوى أو إن كان بأقل جاز القروج بل وجب في عينه إذا كنتم تستطيعون إزالة هذا الكافر وأما إذا تساوى فهنا محل اختلاف العلماء فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا من ولي عليه والل فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزي عنا يدم من أحبتي هذه نصوص النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون على الرأس والعين ونقول سمعنا وأطعنا ولا تملكنا العواطف العواصف ما من إنسان إلا وفي قلبه يناله شيء من الحاكم لكن العاقل هو الذي يتنازل عن الخاص لبقاء المصلحة العامة الآن أضرب لكم مثالا ينزع دارك من هذا الطريق نزعا وتعوض عليه بالمال وأنت لا تريد الموالب الدنيا كلها ما تريد إلا هذا الدار فيقال هذه مصلحة عامة العقلاء كلهم يلومونك كل هذا مصلحة عامة يا أخي الحمد لله قد أرضوك فكيف بما هو أعظم من هذا إن الخلافة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثق لمن دان كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان حضعفنا نهبا لأقوانا يقوله عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى فالواجب علينا أن نتقيد باختطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نبتعد عن العواصف العواطف العواصف وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلاء أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه والتباتع الحق الهدى حتى نلقاه إنه جواد كديم صلى الله وسلم ومبارك على عبده ورسوله نبينا محمد